بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فتتق الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين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 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اِذَا غَشِيَكُمْ نُعَاسٌ أَمَنَةٌ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ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 യൗമ ദുബുറു ഇല മുത്തൈജൻ ഇല ഫോബിം മിനോ ഫ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 ان الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ يَوْمَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء او تصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدو عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبوا ൂ ജഹന ഉൽ സൂ ൂഹു ഹി ദീനുല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 اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والرتب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اذي ريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور اِذْ يُرِيكُمُهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 قَبْلِهِم كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِم فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَانِ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 فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُم فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْ بَذِلَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من وراء قوته ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 ഹീൻ യുഹന്നബീസ്ബീർമുക് അലൽ ഈയ കും وإنكم عشعون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فاذ تكم منكم 100 صابره يغلب 200 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ, أن يَكُونَ لَهُ أَسَرَاحَةٌ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُريدون عرض الدنيا والله يريد الآخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَقُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إن يُعْلِمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ